mm -hmm. الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد اتب May. وما انى في فان اصابَهُ حير ضما انى ادخلوا الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا No! Oh. ألم تر أن الله اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب سمّ ثم نحرها حير إلى البيت العتيق. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا 117. منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تخفرناها لكم لعلكم تشكرون سبانك <تصفيق> سبحانك لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Oh. عصير الملك يومئذ There! En dan ان